السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالكلمة بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على ذات هذه كلمة الجنسية على عدم شرعية ومتاسب الانتخابات يجيها على نفسهين عبر الهاتف الفيس العلامة له نصر محمد بن عبد الله سماء حبيب الله ورعاه لجتمع في غمرة الصورة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا التواصل بإخواننا فهذا نعتبره من فضل الله علينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ايها الاخوه جعلنا الله جميعا متناصحين فيه ومتواصين من اجله فلا فلاح لنا ولا فوز لنا إلا بأن نكون كذلك قال ربنا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن القوة الكامنه في المؤمنين هي أن يكونوا متناصحين محبين الخير لبعضهم بعضا يحبون السلامة سلامة دينهم وصلاح احوالهم حتى يلاقوا ربهم فهذا لا يقوم ولا يتحقق إلا ببذل الجهود النفاعة مما ذكر قبل قليل أيها الاخوه تعلمون بارك الله فيكم أن أهل السنة ما ارتضوا لأنفسهم بأن يكونوا أهل سنة إلا لأن غيرتهم الدينية أخذتهم إلى أن يكونوا مع الحق وإلى أن يكونوا بالحق وإلى أن يكونوا للحق فرأوا وارتضوا لأنفسهم ان يكونوا حماسا لدين الله وحراسا لشريعه الله وقائمين بما اوجب الله عليهم وفاعلين في اصلاح انفسهم يعلم انهم في غنى تام عما عند الاعداء فهم لا يحتاجون إلى شيء يخالف شرع الله فشرع الله فيه كل خير فيه إقامة الدين وصلاة الدنيا وفيه الضفر بنعيم الدنيا الطيب النافع وهو الحلال وهكذا بالسعادة الدنيوية وهي سعادة القلوب والأرواح والعقول ثم يفوزون الفوز الأكبر في الآخرة فيا معشر الحاضرين فلا يكن شيء أعز في نفوسنا من ديننا ومن أحكام شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام اهل السنه يدورون مع الحق حيث دار لهم وعليهم أهل السنة لا يفتقون إلا إلى التمسك بشريعة الإسلام والتفقه في أحكامها والسير على ما جاءت به فلا يحتاجون الى عادات تخالف شرع الله ولا الى قوانين تتعدى حدود الله ولا الى اراء تقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اهل السنه ياضون كل الايباء ان يتقولوا على الله لانهم يعلمون ان الله يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل كما منكم من احد عنه حاجزين هذا التهديد من الله لنبيه عليه الصلاه والسلام المعصوم لانه لو تقول عليه وحاد عن شرعه فسيعاقبه وهكذا قال الله لنبيه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 فيا معشر المسلمين ليس بالامر السهل ان المسلم ينصب نفسه مجادلا ومدافعا ومحاميا عما يعقب الضير تصور يا مسلم انك لقيت الله ووقفت بين يدي الله وسئلت في ذلك اليوم الذي تنقطع فيه الحجج وتخرس فيه الالسن وتوهى فيه الاعذار سئلت يا عبدي لما قلت الباطل لما نصرت الباطل لما تعديت ماذا سيكون قول المسلم فهري بنا جميعا ان نتحرى الحق والسداد والرشاد وان نكتفي بما شرعه الله فلا خير لنا الا في ذلك ولا تصله امه ولا يقوم مجدا ولا تثبت سعاده إلا بالتمسك بشرع الله ذكر أن عاميا لامر بن عبد العزيز أرسل له وقال له يا أمير المؤمنين إن الناس قد كثر فيهم السرقه والخيانة أن أخذهم بالتهمة والضنة أم بالبينة فقال له خذهم بالبينة وما كفاه الله من لم يكفي الشرع فإلا لم يكفنا شرع الله فلم يكفنا غيره قال الله بكتابه الكريم لم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون معاشر المؤمنين ابتلي الحكام والأحزاب في هذا العاصر بقبول الديمقراطيه والديمقراطية ملة الكافرين وهي فهي دينهم فعليها تقوموا دنياهم وعليها يقوم دينهم فقد ابتلي بها بعض المسلمين خصوصا الحكام والاحزاب وصاروا يتهافتون ويقحمون انفسهم في قبولها وفي القيام بها والتنفيذ لها فكن من حزب كان في الأمس أنه يريد حكم الشريعة ويريد إقامة الشريعة وتحكيم الشريعة الإسلامية والآن ولى وجهه إلى الغرب نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فلان يخر المسلم من السماء إلى الأرض من أن ينحرف إلى أن يقبل قوانين تنادد شريعة الإسلام تحرم الحلال وتبيح الحرام وتثن الكفر والشرك وتأتي بكل شر وبلاء فيا أيها الإخوة الكرام الديمقراطية هي التي جاءت لما يسمى بالحرية الدينية فيتدعو إلى من الدين وللحرية وإلى الحرية حرية الرأي تدعو الى التهكم في الدين والطعن في الدين والسخريه من الاسلام وربما ان تسن الامر فالديمقراطيه لا تمانع من المجاهره بسد الله ودينه ورسوله ان كان الجو مهيئا والديمقراطيه في الحريه الشخصيه التي فيها ان الشخص حر يفعل ما يشاء يسرق يزني يفعل ما يفعل هو حر وفيها الحريه الاقتصاديه ان الشخص يكتسب المال من حيث شاء بانواع الربا وانواع السلب والظلم المهم يكتسب إلى غير ذلك مما جاءت بالديمقراطية وجاءت بالمساواة بين المسلم والكافر يا عباد الله أين هؤلاء الذين يسوون بين المؤمن والكافر من قوله تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذه أحكام جائرة أحكام خاترة عندما تسوي المسلم الذي اختاره الله وافتقاه واتبعه وهداه بالكافر عدو الله والكافر الذي ما عرف الله ولا عدد الله برج هذا حقوق الله وتعدى حدوده كيف هذا فالديمقراطية تسوي بين المسلم وبين المجرم وبين المسلمة وبين المرأة المجرمة وتسوي بين الرجال والنساء وبين العالم والجاهل وبين الصالح والطالح وبين الصالح والفاسق والفاجر هذا من جملة ما جاءت بالديمقراطية وهذا أمر معلوم مشاهد لا ينكر فكيف وفا الديمقراطيه بالفتنه العظمى والداهيه الكبرى والمصيدة العمية الا وهي الحزبية الدعوة إلى الدخول في أحزاب سياسية هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب ديمقراطية تدين للغرب وتنتظر ما يريده الغرب وتسعى في تنفيذ ما يفرضه الغرب يا سبحان الله أيصر الأمر بالمسلم إلى هذا الحد إلى هذا الحد فلهذا الحزدية هذه حقيقتها ونهايتها موالاة أعداء الله وتعلمون أن موالاة أعداء الله من أعظم الكبائر ومن أكبر الانهرافات وأنها مطية إلى الردة عن الإسلام فحذار حذار من موالاة أعداء الله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 لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون أما من تحزب التحزب الديمقراطي فلا يكون من حزب الله بل يكون داخلا في قوله تعالى استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فنبرأ إلى الله من التحزب كما تبرأ رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد جاء من حديث أم سلمة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أم سلمة قالت برئ رسول الله ممن فرق دينه واحتزب برئ رسول الله ممن فرق دينه واحتزب الا وإن الاحزاب السياسية تعد أعظم مسكدة وأعظم فرقة بين المسلمين إن هذه الحزبية تنشئ الأحزاب لتكون النهاية التقاتل على الملك وتسليم البلاد بالأعداء وتسليق الأعداء على البلاد والعباد كما حصل وكما يحصل هذا ما بين حين وآخر ألا وإن من جملة ماد الحزبيه قبول الانتخابات وقبول الدخول في فهذه فيها مفاسد كثيرة فعندنا كتاب تنوير الظلمات بكشف بكشف ومفاسد الانتخابات بكشف والشبهات ومفاسد الانتخابات ذكرنا فيها أكثر من ثلاثين مفسده في الانتخابات فقط، وكم من مفاسد في هذه الفتنه العظيمه فننصح للمسلم ان يبتعد حتى لا يدخل في قوله تعالى أفحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فالأحكام الديمقراطيه احكام جاهليه بل جاهليه ارضيه وهكذا يقول الله في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فمن دخل في الديمقراطية إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ظالما. وإن لم يكون فاسقا فنعوذ بالله أن نكون في واحدة من هذه فليحذر المسلم من قبول أي شيء من أنواع التحذب والتعصب فالمطلوب الابتعاد عما حرمه الإسلام عما حرمه الإسلام وأنصح لإخواني الطلاب العلم في ليبيا ولإخواني الدعاه أنهم يرثقون بالناس أنهم يرثقون بالناس وكونهم يبينون أن الانتخابات والتحزبات وأن مساواة المسلم بالكادر والمرأة المسلمة بالمرأة الكادرة وأن مساواة العالم بالجاهل إلى النابذ من قوانين الكفار وهي تناقض الشريعة وتنابذ أحكام الإسلام التبيين الطيب لكن بالرفق وبالحكمة ونعمة الحسنة وبقى الله في كتاب الكريم لست عليه بمساير استغاثت من الله والتوفيق من عند الله فمن في نفسه بغض هذه عن الديمقراطيه الديمقراطية فليعلم أن هذا من فضل الله عليه قصه بأن زاده من الإيمان والتقوى والهدى والرشاد والسداد ما جعله بحمد الله يبتعد عن هذه المعاصي والمخالفات ومن لم يجد نفسه في هذا المستوى فليبكي على نفسه وليسعى في إنقاذها وفي ردها إلى الصواب والرشاد وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه نعم الشيخ نعم الشيخ على ما قدم فلست الحيفه عذرا في باقي بعض الاكل الا امس لنا هذه ثلاثه طيب السؤال الاول سيخ يتكون من عده التساؤل هل الانتخابات من المسائل الاستهدية التي يسلو فيها الناس؟ الجواب الانتخابات هي تابعة للديمقراطية نفسها والقاعدة الشرعية عند العلم أن حكم الوسائل حكم المقاصد، فهذه وسيلة إلى. تنفيذ غاية وهي الديمقراطيه فلو أنصفنا من يقولون ان الديمقراطة إن الانتخابات مثل التالي لو انصفوا لعملوا بهذه القاعده العظيمة التي سار عليها أهل الإسلام منذ أن جاء الإسلام إلى ساعتنا هذه أن الوسائل لا حكم المقاصد فما الانتخابات لانتخابات وما الا التنفيذ للديمقراطية. يتعقف ان ينتصر الديمقراطية على الشريعة الاسلاميه لكن الذي يفتن بالباطل هو الباطل حقا والحق باطلا. في <تصفيق> في الضرعنا إليها كما نبطلع إلى ما حد أوجب علينا أننا ندخل في الديمقراطية لكن من كان مفتونا بالملك ومطلعا إلى الدنيا والاطماع هو يدعي أنه انباد الضرعين إلا الضرع يتمثب الشريعة ما هو الضرع من نخرج عن كثير من أحكام من لننسل كثيرا من أحكام الكفار الضرورة أن نتمسك بديننا ألنسى الله يقول بكتابه الكريم إن الحكم إلا لله ويقول لا يشرك في حكم أحدا إذا نحن مضطرون إلى أننا نجنب أنفسنا من أن نقع في شيء من الشرك ومن شرك التشريع معروف أن الذين بمجلس النواب يشرعون اشياء فقال الله بكتابه الكريم املوا شركاء شرائع لهم من الدين ما لم ياذن به الله فواجب على كل مسلم ان يبتعد عنها لكني ساقول لكم من قد فتن بها لم تجد عنده الا التبرير لكل ما يفعله يفعل ما يخالب الشريعة ويرتكب ويتعدى من حدود الله وينتهت من الله في المستقبل وهو يقول نحن من أجل كذا ونحن من أجل كذا لفأل الله اللطفة السبات فعلى كلهم بينوا بالتي أحسن الناس والله يتولى أمور العباد فعلت كل job ويمكنون الناس ان يلهوا على المنابر ويسددون بضله التعاده على جنه انا قضاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الجواب الديمقراطيه ما تقبل الا الفساق وما تقبل الا الفجار وما تقبل الا من ينتصر لها الا من كان يريد اقامه الشريعه هذا غير مقبول هو منبوذ من سادق ومن وستعمل له وستُحبَخ له الخطط والمؤامرة والحيال حتى لا ينصر إلا الديمقراطية ان هؤلاء من الحقائق الذين أقاموا الانتخابات والذين تربعوا بمجالة النواب هل حكموا بالشريعة هل وقف عند حدودها أم أنهم في أمر مريض فهذا كلام تم غالطة فمن كان غيرا على الشريعة ويريد بقاءات المسلمين فليجته بالدخول في هذه الأشياء السؤال الثالث ربما تعني تكون على ما ذهب إليه باب علمائنا لأنه يجوز الدخول في الانتخابات الإنسان الضروة وقد وضعوا في روبا للدخول هي في أرض الواقع خيال وأوهام هذه كانت من سابقة تنفذ على من لم يعرف الحقائق والعواقب في لكن الآن بعد أن طبقت في الديمقراطية لمدة عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة على اختلاف من قاموا بها في بلدان ما بالمبكر ومتعدل وما بالمتاخر قد عرف أن هذا لا يتحقق منه شيء فلهذا لا نزاد إلا يقينا بفساد الدخول في الأحزاب وفي الانتخابات والبرلمانات نسال الله اللقم ولكن على كلهم هذه من الفتن العباب التي وقع فيها من وقع وخضع على من خضع من المسلمين ويسنى نكسر من دخل بالأحزاب هذه أو من دخل بالانتخابات أو كان في مجلس النواب لكن على المسلم أنه يتدرج إن من, من الدين شيئا بشيئا بشيئا ان يترك كلام الحق وبالغد يترك حقا آخر وهكذا حتى يكتر منه الشر حتى يخشى عليه من أمر الأكبر من هذا فلا شك أننا لا نعدل بالسلامة شيئا فلا ضرورة إلا في التمسك بالدين لا في الانسلاخ منه شيئا فشيئا الله الجميع المحب ويرضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A 부raising une mis